ان الله بالناس لراؤ فرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل ام مَتَ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُمْ نَاتِقُ فَلَا يُنَاذِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 ذل به سلّقان وَمَا لِيَسَلَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتٌ لَا بِهِنَّ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُكْبَر يَكَادُونَ يَفْتُون بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ۖ أَنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وبسلمصيد